سورة الكهف عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه النسائي والحاكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 اننا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبل وهم لنبل وهم ايهم احسن عملا واننا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا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 انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه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 فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن فَتَفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْصَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرَيْبٌ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرَيْبٌ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أمرهم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 ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كَلْبُهُمْ قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل لا تمار فيهم الا مراا ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله إلا إن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى ربي لأقرب من هذا رشد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 مَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَن كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا حَتَّى إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا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 وَضْرِبَ لَهَُّ ثَ الرجُ لَْنِ جَعلن لحَذهِ مَا جَّتَِْ مِن أَعْنابِ وَحَفَفْناهُمَا وَحَفَفْناَاهُ مَا بَخْلِ وَجَعلنَا بَْنَهُ مَا زَرّ كتَجَتين آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنه شَيْئاء وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما له واعز نفرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 ضْرِبَ لَهُم مَثَلَ الحياتةِ الدُّياكَمَا إِ إن أَزَلناهُ مِن السَّم كماَمِ أَزَلناهُ مِن السَّماءِ فَخْتَلَ طَبينَ بُ الأرض فَخَْلَ طَبيينَ بَُ الأرض فَأَصبححشيمَا تَذْرُوه الرِياحِ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 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَنْ نُغَادِرَ مِنْهُمْ أَحَدًا على عَلَى رَبِّكَ صَفًّا وَاعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب, ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا وَيقولُون يَا وَلَنَ مَا لِهذَكتابِ يُغادِر صَغير لا يُغَادِر صَغيرَةَ, صغيرة وَلََبَِةً إَِّا أَحصَهَا وَجد مَا عَعملِلُ حاضِر وَجد مَا عَعملِلُ حاضِر وَلَا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه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 أَوَلَا خَلَقَ أَنفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ نَارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا هذا صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ من كل مثل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 وَإِنْ تَدععُهُم إلىلَى الهدَ فَلَ يَتَدُ إذًا أَبَدَا وَرَبُّكَ الْ الغَفُور ذُر الرَّرحم لَْ يُؤخِذُهُم بِمَا كَسَفُ ل عجَّ لَهُ العذاَابَ بَلَّهُم بل مَوْوعدُ اللَ يَجدُ مِنْ دُونِهِ مَوْءِلَ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 قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنساني هو إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك كما كنا نبغي فرتد على اثارهم ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 قال أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعْيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُآخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا, فانطلقا حَتِّي فَإِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صبرا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 وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتهُ عَن أَمْرِي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 حتى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فيهم حسنا الا ان من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وام من امن وعمل صالحا فله جزاء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 ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون القول قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي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 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي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 الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون اولم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقاء فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا, واتخذوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزْوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ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 أَوَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ ربه فَمَن يَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا